علينا جمعه وقرآنه فإذا قراناه فاتبع قرآنه إِنَّ عَلَيْنَا ثم ع ه وَقُرْآنَهُ ف إ ذ ان ق ر ا ا ه ف ت ب علينا قُرْآنَهُ إِنَّ ثُمَّ ع بيانا كلا بل يحبون العاجله ويذرون ا ل آ خ ر ه وجوه يومئذ ناضره